فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا فَمِنْ أَهْلِ الْقُرَاءِ أَيْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُ نَبَيَاتٍ وَهُمْ أَوْ أَهْلُ 126. وهم يلعبون 127. مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ اسمعون تلك القرآن قص عليك من أم بائها ولقد جاء سُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَالِكَ يُضْبِعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وما وجدنا لأكثرهم من عهدي وإي وجدنا أكثرهم Hello. سَأَ فِي فِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى اللَّهِ الْحَقَّ بينة من ربكم فأرسل البعي كم من أرضكم فماذا؟ وجاء السحرة فرعون قال قالوا يا موسى سحر عظيم فلما ألقوا سحر وإلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكه فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجلين لفضيله الدكتور تنقم من وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويقوموا 129. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهر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 قبل أن تأتينا و قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فيا كيف لقد أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْلَ بِالسِّنِينَ وَلَقْصِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يذكرون say وَسَلَّا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجِزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدَ عِندَكَ قَالُوا يَا موسى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا ولنرسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم وأورفنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسراء ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاءوا سلا بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصلام لهم قالوا يا موسى اجعل تَقتُلُونَ اَبْنَاءَكُمْ وَتَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ